أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 124-قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا 125-فلم يزدهم دعائي إلا فرارا 126-وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصالعهم في آبانهم 127-واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 128-ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم ما لكم لا ترون.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 ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبل في جاجا. قال نوح رب إنهم مع صول والتابع من لم يزده ماله والتابع من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكر كبراء، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن أدرن ودرو ولا سواه ولا يغوث وي عوق ونسرا وقد أضل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ظللا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أصارا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك, يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات